بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحى الي انه استمع نثر من الجن فقالوا فقلوا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامننا به ولن نشرك بربنا احدا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 قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين خالدين فيها ابدا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 إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من, بين يديه فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى وأحصى كل شيء عددا